Fifty Languages Shejra Tfura Khamsa-un-wathalathun Khamsa-wathalathun Aeroportum Fi-al-matar fi al سب سبت ص من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثن من فضلك احجز لي رحلة الطيران إلى أثنا ماكو هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر تتن؟ زاشيابوشا خره چپئ شحانغوبچم دج خوشتما من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين س تسيپ زراسب تغر قسو شحات شويو من فضلك، أريد تأكيد الحجز. من فضلك، أريد تأكيد الحجز. ستسبق زرسوب التغاغر شزغال من فضلك، أريد إلغاء الحجز. من فضلك، أريد إلغاء الحجز. ستسبق سوب من فضلك أريد تعديل الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز سديغه ققئليقوره قوحلادر ريم زببنو متى تقلع الطائرة التاليه إلى روما متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ جري عمو بتغوخو تسبيد شئا هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ حاو تعمو بتغو زق شئا لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط سيديوا تقزت الشتر متى نهبط متى نهبط سيديوا تقزت الشتر نصل متى نصل سجوا أفتو بصر قل قبشم متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ مر و ويشما هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ مر و وقحمقا. هل هذه شنطتك هل هذه شنطتك؟ مر و و هل هذه امتعتك هل هذه امتعتك سد فج بباجا ز دشتنو ز كم اخذ معي امتعه في الطائره كم في الطائره كيلوغرام توتش 20 كيلو 20 كيلو صد كيلوغرام كيلو توتش ن اب كم فقط 20 كيلو كم فقد 20 كيلو فيرسي تشيبس مفايم سايتوم قيف